الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصف ونسعى ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا الله واجعلوا من أهله رمزاً فلا من أهلبنا رمزاً واجعلوا من أهلبكم رمزاً واجعلوا من وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيده وصليبه بعثه الله على فتحه من المسل فأدى الأمانة وعنصح الأمة وفتح الغمة وجاهدت لا حق جهاده حتى أتاه لحيث أما بعده باسم اكرم الحديث سلام الله وخير الحديث خير الحبي حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشر الامور مستفاده وكل مستفاده بدعاء وكل معاصي سلانه وكل بلانه سنات ايها الاخوه نشرع في شيء الله وعونه في دراسه مثل مراحل السروج لمنهجهم ودروس وهذا الموضوع ايها الاخوه من دون المتخصص في علم أصول الفقه، وهذا العلم من العلوم النافعة الجديدة الخدمة الذي لا يستغني عنها طالب علم وطالب اجتهاد وصدق القائل والقال علم أصول الفقه إن الله يورث لقدر مستود عليه رافعه. معرفة التوافق التي يرجع إليها عند التوافق والشعار في الأحكام من فوائد هذا العلم أيضا معرفة مقاصد الشريعة ومعرفه الوجود التي أدبرها السر عند شرع الأحكام ومن فوائد هذا العلم أيضا معرفة مناهج الألمة التي ساروا عليها في استنباطهم الاحكام من التساد والسلم ومعرفه الاصول التي اعتبروها ادله من تشريع الاحكام ومن فوائد هذا العلم ايضا التنبيه على فضل العلماء والتنبيه على وجود احترام ارائهم ما لم تخالف النص والتنبيه أيضا على وجود كلمات الاعذار لهم رحمهم الله فيما خالف فيه النص والذي يجب دائما وأبدا هو العمل من الضواب الحق فهذه أيضا صعب من فوائد هذا العلم وبقي ثمرة أخرى وهي تأهيل الطالب بالإهتهاب لما يستجد من القضايا بواثقة الضواب التي وضعها العلماء للإهتهاب فمن يدرس هذا العلم ويحصل بقيه شعور الاجتهاد فانه يتمكن بذلك من الاجتهاد في القضايا واللوازم التي تحدث وتستجب ولكن دراسه هذا العلم وحده غير كافيه لتخويف رجل مشتهد ما لم يحقق بقيه شعور الاجتهاد الذي ستاتي الاشاره اليها في آخر كتاب مرار السعود ونحب أيضا أيها الإخوة في محظمة في دراسة هذا العلم نعرف بان الأحكام الشرعية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتمد على نصوص كتاب والسنة على نصوص كتاب والسنة أعني السنة القولية والفعلية والتقريرية وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم قام المسجون من أصحابه للنظر في نصوص القران وقاموا بالبحث عن اجتهاد الرسول في احكام الحوادث والوقائع واجتهاد اصحابه الذين اقرهم عليه الرسول الامين صلى الله عليه وسلم وقاموا ايضا بالنظر والاشباه والنظائر ومعرفه العلل الشرعيه والمقاصد والمصالح المرعيه عند راي الجماعة واهل الشورى وكان هذه المسالك مثلا حضريه القران حضريه السنه حضريه الاجماع حضريه القياده ولم يكن اهل الصدر الاول عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين بحاجة إلى النظر في قواعد اللغة العربية للإستعالة على فهم النصوص. لماذا؟ لأنهم يعرفون اللغة العربية ويعلمونها بسريطة وعنهم أخذة وليس أيضا بحاجة إلى معرفة القواعد التي يقبل بها الحديث النبوي أو يرد لقرب عهدهم بزمائها من غير واسقة وأيضا لغلبة العدالة على القرن. اعني قرن الصحابه ومن بعدهم من التابعين فقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير قرون القرن ثم الذين يلونهم وفي اواخر عهد التابعين في اوائل القرن الثاني ظهر من يدلد ومن يكذب ثم ظهرت العجله وفسد اللسان العربي و اقتضى ذلك ان ينظر العلماء في قوائد اللغه العربيه مما له دخل في الاستنباط من الرسوم و الامر ايضا ان تبحث المسائل من علوم الحديث مما له صله لقبول الروايات او ردها وفي ذلك الوقت تجددت الناس ايضا وقائع و لم تكن عند اسلافهم لاتساع رقعه البلاد الاسلاميه وانتداب اطرافها ولاختلاف الثقافات وامتدادها ولنزاحمة المتكلمين والفلاسفه المحدثين والفقهاء مما حمل العلماء من الحديث واهل الفقه على الكلام في بعض المسائل الاصوليه والتوسع في النظر فيها وجمعوا ذلك في رمي كتبه المسلقية وكتب الرواية ثم أفردوا بعض هذه المسائل بالتعليم وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اولا من جمع مقاصد هذا العلم في كتابه الذي عرف بالرسالة وفي هذا الكتاب مسائل من علم اصول الفقه ذكر فيها بعض القواعد الأصولية وحجيه السنه وحجيه خبر الاحاب وتقديم الناسخ على المنسوخ الى غير ذلك فكان كتابه اول كتاب جمع مقاصد فن اصول الفقه ولهذا قال الامام الاسنوي في كتابه التنفيذ إنه أي إمام الشابعي أول من الف فيه وفخي الإجماء على ذلك ثم تتابع الإجماء في تصنيف في هذا الفن وأمعن في تحقيق مسائله وأوسعوا النظر فيه وبسطوا فيه المذاهب والأقوال وقتمت التأليف في علم أدور الوقت بعد في سماء علم اصول الفقه على طريقتين الطريقة الاولى طريقه الفقهاء وهي التي يذكر فيها ذكر المروع الفقهيه وتطبيقها على الاصول حتى ان القارئ لهذه الكتب لا يعتقد انه يقرا كتابنا الفقهيا مبرهنا على احكامها والطريقة الثانيه طريقة المتكلمين وهذه الطريقه يكثر فيها الجدل والنظر ويكثر فيها الافتراض والمناقشه في الادله وليس فيها من الفروع الا ما يكثر مثالا للقاعده او لبيان الخطا في بنائه على الاصل المذكور وكتابنا مراق سعود من الكتب التي الفت على طريقه المتكلمين ولكن ان المؤلف رحمه الله وجزاه عنه خير الجزاء التزم في كتابه ان لا يذكر فيه الا ما له علاقه مباشره بعلم اصول الزفت وان يبعد عن كتابه كل ما ليس له علاقه مباشره كعلم المنطق وعلم البلاغه الى غير ذلك ولكنه رحمه الله تعالى قد وقع منه ان ادرج في كتابه بعض ما ليس له علاقه مباشره بعلم اصول النصر وعلى كل حال الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل حبثها فكتابه رحمه الله تعالى ما دام قد بلغ هذه الدرجة في الاجاده والإفادة فليس يدره وليس يدر مؤلفة ما وقع فيه من بعض الأخطاء أو من بعض الخروج عن المنهد الذي رسمه في مقدمة كتابه في مقدمة كتابه قال رحمه الله تعالى الناظم يقول عبد الله وهو ارتسم ثمن له العلوي الملكمات عبد الله اسمه عبد الله ابراهيم العلوي الشمقيق وشمقيقي نسبة إلى كطر شمقيق في دوله موريتانيا حاضره وهو ارتسم اي ثبث ثمن له أي اسم له وثم في اسم فان اسم به لغات كثيره منها ثم العلوي المنتمى اي الذي ينتمي الى علي بن ادم او الى علي اخر من ذريته الحمد لله الذي افاض من الجدل ذي ظهور الغاضب الحمد لله الذي افاض واكثر من الخير الذي غاض ونقص جهورا من الزمن قبل بعتة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الخير قد انقطع أو قل قبل بعتة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الجهل والشرك وعبادة الاوثان والانحراف والفساد الأخلاقي في كل ذات كل مكان إلا في القليل النادر فلما بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاض الخير وفاض الجدى وكفر و هدي الناس إلى طراب المستقيم كما قال الله تعالى المحجزة من الذنوبات إلى النور وجعل الفروع والأسولة أي الله عز وجل إلى يروم وليلها محسولة. جعل فروع الشريعة من ويريد من ليلها محسولا أي حاصلا وغير بعيد فكل من يريد فروع الشريعة فإنه يستطيع أن يصل إلى ذلك وأن يحصل بفتيق هذه له, له وبهجاياته إياه وشاد ذب ما بمن فاد الوراء فهو المجمد والوراء لا وراء شاد أي رفع هذا الدين لمن فاد الوراء لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي فاد الوراء فاد الحلقة كلهم فهو شميتهم وخيرهم وأصدرهم فهو المجلي يحدث حسنا الله عليه وسلم المجلي أي ثانف في الحلبة ودائما يسمون الطائفة الأولى السادس في الحلبة في حلبة الليبان المجلي والذي بعده مجلي والذي بعده مجلي هذا بعده, بعده, بعده السادع فالأول مجلي وهو رسول الله عليه وسلم والوراء أي خلق فبهو إلى وراء خلبهو ووراء أبوهو ويكون قيامة الخلفة ووراءته حقيقة ومعنى فصوره وراءه حقيقة ومعنى معنى فرسول الله في حقيقة السريعة والعيوة والعيوة والعيوة والعيوة سوره الخلفة ووراءه ومعنى قيامة لا يكن جميع أحد قبله ولا وهو أول من يشهر عليه وسلم ويحشر الله عليه وسلم لذلك كله <تصفيق> الحاسب الذي يحشر الناس من أدنه محمد منور القلودي وكاشف الكرب لدى الكروب محمد منور القلوب أي الذي نور الله عدث وجوده قلوب العباد من المؤمنين وكاشف الكرب لدى الكروب أي كاشف المصائب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 أما من حيث الحقيقة فإنه لا يناير القنوب إلا الله عز وجل ولا يكشف القنوب إلا الله عز وجل ولا محمد إلا سبب في ذلك وأحيانا يذكر السبب ويقصد به المسبب فقولنا مثلا أنبت المطر الزرع فإن المطر لا يمت الزرع إن الذي يمت الزرعة هو الله عز وجل لكننا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 فهو يدعو يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ويسلم عليه ايضا وعلى اله الطاهرين واله هم اهل بيته صلى الله عليه وسلم وقيل اهل ملته اي كل من اتبع ملته فهو من اهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن من شرعهم كما اي من انتسب لشرعه علما تعلما وتعليما ودعوه وعملا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 وما ظهر له من الأدلة، فهو لما رأى مذهب الإمام مالك قد رجحه كثير من العلماء أراد أن يدمع أصوله أن يؤلف في أصول فقهه قوله وما سواه مثل علق مغربي في كل قطر من نواحي المغرب أي وحينما رأيت أيضا ما سوى مذهب الإمام مالك في القطر المغربي اي في بلاد المغرب انما هو مثل علقاء مغرب اي مثل الطائر المسمى بالعنقاء المغرب اي البعيد وضرب بهذا المثل ليبين انتقاد سوى مذهب مالك في بلاد المغرب فانه في بلاد المغرب لا يكاد يوجد غير مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أما غيره من المراهب فهو قليل جدا بل لا يكاد يوجد ولذلك مثله بالطائر المسمى بالعنقاء والعنقاء يقول طائر بعيد يعيش في شواهد الجبال وقيل طائر يذكر ولا يراه أي فقط يذكر لكنه لا يراه فهو عنقاء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 معاني الخروط والكلام في والعلاقات العلاقات المجاز توسع في ذلك إلى حد بعيد ونجد أيضا الكلام على بعض المسائل العقائدية ولكن الله رحمه الله تعالى فصفى لظمه وظهره أو أبعد عنه كل ما لا يتعلق بأصول الفقه مباشرة حقيقة نحن نعرف أن علم العقيده وعلم اللغه والبلاغة والمنطق أيضا كل هذه العلوم تخدم علم اصول الفقه وما علم أسول إلا ما إلا استنباط من هذه العلوم لكنها لا تتعلق به مباشرة لذلك فهو قد انتبذها وترشها قصدا لدى الكنون أي لدى العلوم الاخرى غيره أي غير فقه أي حالة كون محررا لهذا المضني تدقق له مبينا لمسائله عازيا لأخواله عازيا أخواله لأصحابها وبيئا حول والمرتوحة منها في كثير من المواضيع من التحرير سميته مراقي السعودية مراقيا جمع النفق ما والنفق به للشيء الأعلى السعود من السعد وهو الشرق لمبتغ الرقي والسعود أي لمن يريد الرقية والسعود إلى علم أسول الشر أو بسرة الأسرة إلى منازل العلماء العاملين والعالمين استوهد الله الكريم المبادة أي العون والتوفيق ونفعه أيضا استوهد من الله عز وجل نفعه للقارئين أبداً نسال الله تعالى ان ينفعنا نحن ايضا بهذا النظم وان ينفع بنا غيرنا يقول اولا مقدمه, مقدمة هي دائما المقصود بكلمه مقدمة ما يتوقف عليه في الشروع الى اي فن فعندما انت تريد ان تشرع في اي فن من الفنون في اي علم من العلوم فلابد ان تمر بمقدمة هذه المقدمة تكون كمساح لك لهذا العلم أو كمدخل لك لهذا العلم مفهوم فهي مقدمة يتوقف عليها شروع في هذا الفرق قال أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافع المصالدي أي أول من ألف علم أصول فقه ودولة في الكتب والصحائف هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المصالدي وهو الإمام الشافعي المعروف وأول كتاب وصلها في علم أصول الفقه مكتوبا في هذا الفن هو كتاب الإمام الشافعي المسمى بالرسالة كتبه إلى عبد الرحمن ابن مهدي الذي كان لمدينة قرصان وكان الإمام الشافعي في ذلك الوقت بمصر فطلب منه عبد الرحمن ابن مهدي أن يكتب له رسالة في معرفة في كيفية التعامل مع حبيل ومعرفة الناسخ والمنسوط إلى غير ذلك فكتب له هذه الرسالة لذلك سمية الرسالة وهي رسالة عظيمة جميلة القدر لكنها طبعا لم تستوع جميع أبواب أصول الثقر وطريقته في كتابة فيها ليست كطريقة في الكتب المعاصرة لأنها أول كتاب كتب في هذا العلم ولا شك أنه دائما أول كتاب يكتب في أي علم لا يكون مستوعبا لهم جميع النواحي لما يكون تكلف بعض جوانبه بعض ثم الذين يأتون بعده يطورون هذا العلم ويوسعونه ويختمونه ويحررونه ويضفقونه وهكذا كل العلوم بدأت بهذه الطريقة ثم زيد فيها ورثبت ونصحت. كما تدرى في علوم أخرى إن شاء الله تعالى كعلم المصطلح، كعلم الحديث وعلم حتى علم الفقه أيضا وعلم الزلاغة وعلم النحو كل هذه العلوم ما كانت بهذه السورة أن يوجود الآن وإنما كانت بدايات بدايات ثم تطورت وتحسنت تآليفها مع الأيام قال وغيره كان له سليطة مثل الذين العرض من خليقه اي غير الامام الشافعي رحمه الله تعالى من الصحابه قبل ومن تبعهم في احسان التابعين كان ان اصول الفقه عنده حاضرا في ذهنه موجودا في صدره سليقه فاصحابه رسول الله عليهم الصلاه والسلام كانوا يتعاملون مع النصوص شرعيه باصولك من قواعد الاصول لكن هذا التعامل ما كان ظاهرا ما كان عندهم اسمه, اسمه الأمر للوجود والعام يحمل على المعالي الخاص والعذرة فيه المطلق يحمل على المقيد ولم يصرف الله عن ظاهره إلا بدليل هذه القواعد ما كانوا يشرحون بها الفاظ لكنها كانت عندهم سليقة مرقوبة في جدلتهم في اذهانهم ونفوسهم اخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم صحابته وهم الذين عاصروا الوحي وعاصروا الوهله وراوا رسول الله عليه الصلاه والسلام وكيف كان يبلغ رساله الله وكيف كان يعلم الناس واخذوا هذه القواعد منه مثل ما كان عندهم من بقيه العلوم فالصحابة والفاعلون عندما كانوا يتكلمون باللغة العربية ما كانوا يقولون هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا اسم إن وهذا خبر كان وهذا مكتب وهذا جار وهذا مجروب هذا الكلام ما كان عندهم لكن علم اللح كان موجودا عندهم كان مركوزا في في نفوسهم نفهم مثل الذي العرض من خليقه أي من الأمور الأخرى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 الأدلة من حيث إثباتها للأحكام والأحكام الحيث تموتها للأدلة وأي علم لا بد أن يعرف فيه ما موضوعه فإذا سئلت مثلا عن الفقه ما موضوعه لسئلت عن التفسير ما موضوعه لسئلت عن علم الفرائض ما موضوعه لسئلت عن علم المصطلح ما موضوعه فكل علم له موضوع يتعلق به أن عليه فموضوع أصول الفقه الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه هو الاحكام والادله الادله والاحكام لكن بعض العلماء قال ان موضوع اصول الفقه هو الادله فقط لذلك قال الله وكونه هذه فقط اي, أي ادله فقط مجموعه اي سمع بعض العلماء قوله ان موضوع اصول الفقه الادله أما الاحكام هي فرع عن الأدلة وعلى كل حال هذا الخلاف خلاف نظري ليس يثمر في الفروع وبذلك يقول أصول يقول هنا أصوله جلائم الإجمال وطرق التركيح قيد تالي وما لديك هذه من شرط وضع ويطلق الأسوء على ما قد رجع هنا يعرف لك أصول الفقه ما معنى أصول الفقه كلمة أصول الفقه هذا التعريف تعريف مصلاحي لعلم أصول الفقه من حيث كون هذه الكلمة أصول الفقه لقبا على هذا الفن على من على هذا الفن، لكن نحن نريد أن نعرف جزئين هذا اللقب فهذا اللقب مركب إضافي صحيح أصول الفرق فمضاف مضاف إليه ومعرفة المركب الإضافي تتوقف على معرفة جزئين صحيح فالأصول جمع اصل والأصل هو ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره، صحيح فأصل البيت هو أساسه، وأصل الشجرة سدوعها، وعليها تبني أن غير يبني عليها، على هذا الأصل يبني عليه غيره، فهُم ولذلك فإن أصل كل شيء هو ما يبنى عليه أو الأصل هو ما يتفرع عنه غيره. ما يتفرع عنه غيره أي غيره يتفرع عنه وينشأ عنه فهو أصل له وكلمة أصل ترد في السلاحات العلماء بمعالم كثيرة فأحيانا يطلقون الأصل ويقصدون به مثلا الشيء الراجح كما سيأتي في قول الماضي فقال الأصل في الكناني الحقيقة فالأصل في الكلام الحقيقة أما المجال فهو شيء مرجوح لا يثار إليه إلا بدليل والاصل في الأمر الوجود ولا يثار إلى النذر إلا بدليل والأصل في الله التحرير فهنا يطلق كلمة أصل على الشيء الراجع أحيانا يطلقون كلمة أصل على الشقاعدة المستمره كقولهم الأصل أن أكل في حرام فهنا قاعدة مستمر أكل الميتة حرام فكل الميتة حرام أكلها حرام أحيانا يطلقون الأصل ويقتدون به لا يقابل الفرع في أصوله في باب القياس يقال أصل وفرع هذا الأصل أي صورة عليها يقتدون بذلك الصورة المقيف عليها والفرع الصورة الملحقة بالأصل إلى غير ذلك من الإطلاقات تفهم يا شباب والفقه معناه في اللغة الفهم مطلق الفهم أو فهم ما به خساء فهم ما به خساء. أي فهم الشيء الدقيق والقول الصحيح أن الفقه معناه في اللغة هو الفهم هو الفهم لذلك فأصول الفقه اصل وفقه وسيأتي لما بعد إن شاء الله تعالى تعريف معنى تعريف الفقه في قول الله والفقه هو العلم بالاحكام هنا الآن يسقط لك تعريف أصول الفقه من حيث كون كلمه اصول الفقه لقبا على فن وعلى علم معين قال اصوله دلائل الاجمال دلائل جمع دليل دلائل الادله, الأدلة, الإجمال الأدلة الإجمالية وطرق التربيه قيد ساذج فتستطيع من هنا أن تقول إن أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، وإذا قيل الأدلة الإجمالية، فإنه يقابلها الأدلة التفصيليه فالمقصود بالأدلة أدلة الاجماليه لا التفصيليه والأدلة الإجمالية هي التي لا تتكلم على مسألة بعينها، إنما تندرج تحتها مجموعة من المسائل. لا عدلها أو مجموعة كثيرة جدا. أما إذا كان الدليل يتكلم بشأن مسألة بخصوصها فإنه يكون دليلا تفصيليا. نقول شباب؟ أما الدليل الإجمال فهو الذي لا يتكلم على مسألة بعينها، لما يتكلم على تدارس تحته مجموعة من المسائل. كقولنا مثلا الأمور الوجود صحيح؟ والقياس حجه والمصالح المرسلة معتبرة وسد الزرائع إلى المحرمات معتبرة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فأنا هنا ما تكلمت على مسألة بعينها ما قلت هذا شيء واجب وهذا شيء حرام لكن لو قلت مثلا الصلاة واجبة فأنا تكلمت هنا على مسألة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 أي تعرف كيف ترجح بين الأدلة إذا تعارضت فتعارض بين الأدلة يقع وإذا وقع عندك مثلا عام وخاص كيف تفعل بهما إذا وقع عندك ناسخ ومنسوف متقدم متاخر كيف تفعل بهما إذا وقع عندك مثل قوي وضعيف كيف تفعل بهما وهكذا لابد أن تعرف كيف ترجح وهذا من علم أصول الفقه فألو أصول الفقه يتكلموا على طرق الترجيح بين الأدل عند عند تعريضها أو عند ظهور التعريض بينها مفهوم؟ وما لجدها ذي شرط واضح أي أيضا يدخل في أصول الفقه تعريفي ما وضح وظهر من شروط الاجتهاد فشروط الاجتهاد وشروط المجتهد وكيف يكون مجتهدا؟ كل هذا يدخل في أصول الثقة وبعض العلماء يقول إن شروط الاجتهاد لا يدخل في أصول الثقة لأنها شيء آخر أو موضوع آخر يختلف عن علمي عن فل أصول الثقة أما شروط الاجتهاد فبعضها يرجع إلى علوم أخرى وإنما يدخل يذكر في علم أصول الثقة تبعا يدخل بأصول الثقة تبعا وعلى كل حال هذا خلاف خلاف ليس يفيد كثيرا فنستطيع أن نستخلص قولنا إلا علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية وطرق الترجيح وشروط الاجتهاد هذا على قول النظم بهذه العبارة العبارة المشهورة عند علماء الأصول تعريف علم أصول الفقه كما يلي هي الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة منها في هذه الادله الإجمالية طرق الاستفادة وحال المستفيد أي حال الذي يستفيد منها وهو المشتهد حاله شروطه ما ما يطلب وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله رحمه الله تعالى هو الفرع فضل الشرع قد تعلق يسوسة الفعل كنبذ المطلقات وهنا في هذا القصل يعرض الله رحمه الله تعالى مجموعة من الاصلحات الاصولية التي ينبغي ان يكون طالب الاصول على دراية معرفه بها وبدأ اولا في تعريف الفرع فبعد ان اعرف الاصل بدأ حين يعرف ما معنى الفرع، والفرع في اللغة هو ما يتفرع عن غيره أو لا ينبه على غيره أو لا يبنى على غيره، كالأرضان فروع الشجرة ولحم ذلك، وكان فروع الأسات. قال الفرع معناه في اصطلاح العلماء. هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كنذب مطلقة أي متعلق بصفة فعل المكلف فحكم الشارع الذي تعلق بصفة فعل المكلف من كونه منذوبا أو واجبا أو مباحا كل ذلك يسمى حكما شرعيا كل ذلك يسمى فرعة كل ذلك يسمى فرعة سواء كان هذا الفعل قلبيا كالنية أو بدمية كالوجوء لذلك قال هنا مطلقا قال بعد ذلك والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعلين ما هل نام هذلة التفصيل منها مكتسب هنا بدأ يعرف الفقه، فقال إن الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية التي تُنسب للفعل والفعل والفعلين ما هنامي أي نسبه الناس للشرع والفعل. قال أدلة تفصيل منها مكتسب أي هذا العلم لا بد أن يكون مكتسبا من الأدلة التفصيليه قوله العلم بالأحكام الأحكام جمع حكم والحكم هو إثبات أمر لأمر إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه إذا أثبت أمرا لأمر أو نفيته عنه فإن ذلك يسمى حكمنا للشرع والفعل الأحكام الشرعية فلا بد أن تكون هذه الأحكام أحكام شرعية حتى يسمى ذلك العلم فقه ويقول يخصصها بالأحكام الشرعية يوصي الشرع حتى لا يدخل لا حتى لا تدخل الأحكام العقلية والأحكام العادية فإن الأحكام العادية والأحكام الشرعية لا تدخل في مسمى الفقه ولذلك فهو علم بأحكام شرعية ثم الأحكام الشرعية على فترين اعتقادية وفعلية فالفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفعلية اما الاعتقادية فليس لها مدخل في مسمى الفقه اصطلاحا اضيط الى ذلك انه لابد ان يكون هذا العلم مجتسدا اي مأخوذا مجتمبطا من ادله التفصيل، اي من الادلة التفصيلية بمعنى أن الرجل لا يسمى ثقيها إلا إذا كان علمه مكتسبا من الأدلة ولذلك فإن الذين يحفظون مسائل الذين دون أن يعرفوا من اين أصدر هذه الأحكام أو كيف أخذت لا يسمون فقهاء إنما يسمون حفاظ متون فقه فهذا هو تعريف الفقه في سلاح العلماء, العلماء العلم بالأحكام الشرعية الفعلية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 فحيث كان الشخص قادرا على النظر لو نمر وقادرا على الاستنباط لو تفكر فإن ذلك هو المطلوب ولذلك جاء في البيت بأن كل من أهل الملاح الاربعه الإمام مالك وأبا حنيفة والشافعية وأحمد حنبل كل هؤلاء قد وروي عنهم أن سئلوا في مسائل فأجابوا عن بعض وسكتوا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 كما يقولون عندهم جرأة على الله عز وجل وعلى دين الله عز وجل ولذلك قال الشاعر ومن كان يهوى النورة متصدرة ولا يدري أو لا يجهل لا أدري أصيبت مقاتله أصيبت مقاتله وهلك ودخل شيئا عظيما ف هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى كلهم كانوا يقولون لا أدري فكن أنت يا طالب العلم متبعا أي متبعا لهؤلاء مقتديا بأخلاقهم وصفاتهم وتواضعهم ومعرفة أقدارهم فانك إن اقتديت بهم أفلحت وإن تركت ذلك هلكت ودخلت في متاهات وفي ظلمات فالكل من أهل الملاش الأربعة يقول لا أدري فكن مكتبعا بعد ذلك يقول قد من حيث كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلة فعل ما من حيث ان به مكلة فذاك للفظم لديه بعره هنا يعرف لك مصطلحا آخر وهو الحكم ما معنى الحكم فيقول ان الحكم في اصطناح العلماء هو كلام الله تعالى المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه مكلف به من, من حيث إنه مكلف به وعبارة